روحي وانا طهى ونفس وما شواها فانهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها جذبت ثمود بطغواها اذ ذاءت اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وشقياها فكذبوه فعقروها فدمجع عليهم ربهم بجنبهم فشواها فلا يخاف قباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا و والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان شحيكم لشتى فاممن اعطى واتقى وفضل حسنا فسنيسره للنسراء وَأَنَّمَا مَنَ ابْتَغَى وَاحْتَغَنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ لَنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنَّ وَجَعَلْنَا نَارًا كَلَظَى لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى